يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا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 وهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا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 الله اكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك فَأُلَّا إِكَاءَ دُخُولُونَ وَلَا يُضْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدِينِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إلَّا سَلَامًا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 وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا